إن فاضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير وا 124-قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 125-اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون 126-ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاطبع على قلوبهم ف